أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان نحن نقص عليك سَنَالْقَصَصِ بِمَا أُوحِيَنَا بِمَا أُوحِيَنَا إلَيْكَ هَذَا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ إِلَّا يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أبت رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص الرؤياك على إخوتك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك, ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك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 يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي قالوا يا أبانا ما لكنا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر تنبعنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِي بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهَا فأرسلوا واردهم فأدناداً وهو قال قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاع والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة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 قال معاذ الله قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأملك سوءا إلا أن يسجن إلا عليه راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ كُذَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا وَأَسْتَوْفِرِ لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيرَةِ إِمْرَأَةٌ الْعَزِيزَةُ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَوْفَهَا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 قال قد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن, ليسجنن يَكُونَ من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعون اصرف عني كيدهن انا اصب اليهم اصب اليهم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم وبدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 تأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم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 الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا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 سماه يأكله نسب عجاف وسبع سبلات قضرو وأخرى بسات يا بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وَأُخَرَ يابسات وَأُخَرَ يابسات لعلي أَرْجِعُ إلى الناس لعلهم يعلمون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 قدمتم لهن إلا قليلا، إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقال الملك اتوني به، فلم ما جاء الرسول قال رَبِّكَ إلى ربك قال رجع إلى ربك فاسألهما بالنصوة التي قطع لأيديهن إن ربي بكيدهن عديد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 إِنَّ النَّفْسَ لَا إِمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِ بِهِ أَسْتَقْلِصُ لِنَفْسِي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 قال اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ قَالَ أَتُونِي لكم مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْ ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم اِذَا نَقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا جَنّ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُم عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اولنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعي كَيَكُونِيَ يَسِير قَالَ لَن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنْ الله بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيرٌ وَقَالَ يَا بَنِي يَنَادِخُنَّ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُونَ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُونِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَنْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ كان يوني عنهم من الله من شيء الا, حاجة إلا حاجة في نفسي يعقوب قد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 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء قَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءً كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخين ثم استخرجها من وعاء أخين كذلك كدنا ليوسف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 قد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أحدنا مكانه إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهِ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُونَ كبيرهم الملم تعلمون ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبلما فرضتم في يوسف فلن ابرحل الارض حتى ياذن لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون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 صَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حرضا. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني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 وأهلنا الدور وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخير فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تالله لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء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 ذلك من أنباء الغيب نوحيني إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليه ان تن تاتيهم غاشيه من عذاب الله غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بعثا وهم لا يشعرون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 يسيرون في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استي الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا.